فعندما نسأله عن غسل الجمعة ما حكمه نعم مختلف فيه على ثلاثه أقوال قول بالوجوب وقول بالاستحباب وهو قول جماهير أهل العلم وقول بالتفصيل وهو قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وأنه يجب الغسل أي غسل الجمعه لمن له عرق او ريح يتانى غيره منه فان لم يكن له عرق او ريح فلا يلزمه الغسل والصحيح ان غسل الجمعه واجب على كل محتنم يريد الجمعة من اتى الجمعه فليغتسل واما من لم يرد الجمعه فلا وجوب عليه وانما يستحب ان يغتسل للأدل العامة أنه حق على كل مسلم يغتسل في كل أسبوع مرة فيغتسل وأما بالنسبة لمن أراد أن يأتي الجمعة فيجب عليه أن يغتسل هذا إن شاء الله اعدل الأقوال لهذا الأمر في هذا الحديث المشار إليه من اتى الجمعة فليغتسل مع الأدلة الأخرى التي تدل على الوجوب ومنها حديث الباب الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتنم على كل محتنم رواح يوم الجمعة وعلى كل من راح الجمعة الغسل وعلى كل من راح الجمعة الغسل حديث حفصة رضي الله تعالى عنها على كل محتنم رواح يوم الجمعة أن يأتي يوم الجمعة صلاة وعلى كل من راح يوم الجمعة الغسل فهذا يدل عن نجوب صيغة على كل عليك كذا إلى آخر تفيد الوجوب عندهم هذا إن شاء الله أعدى الأقوال والله أعلم والمسنى فيها خلاف والجمهور لهم أدلتهم ولكن أدلت من قال النجوب أصرح وأوضح. وإن لم تكن أصرح فأظهر في المدلول والمقصود والجمهور لهم أدلة منها عند من؟ الجمهور لهم أدلة منها فضل نعم وهو من توضع فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة استمع وأنصط فأغفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة والزيادة ثلاثه أيام هذا أوضح ما يكون كما يقول الحافظ وأدل ما يكون على المقصود على أنه مستحب لكن قد جاءت رواية من اغتسل يوم الجمعة نعم الغسل أفضل من توظف بها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل م? نعم فعن عمر مع عثمان استذلوا به واستذلوا به غير مع الوجوب لان عمر قال له قد علمت أن رسول الله قد أمر بغسل الجمعه لو اغتسلتم قول النبي عليه الصلاة والسلام لو اغتسلتم قد كانوا مهنة أنفسهم وليس لهم خدم فيأتون على هيئتهم بعد العمل من غير أن يغتسلوا فرسول الله قال لهم لو اغتسلتم هذه الصيغة تدل على عدم الوجوب إما أن تكون لول التمني أو تكون شرطية والجواب محذوف لكان أحسن لكان أفضل أو أتمنى هذا منكم أنكم تفعلوه وليس لها جواب إذا كانت للتمني وأما إذا كانت تفيد الشرطية فلها جواب محذوف لكان أفضل لكان أحسن وأقوى ما سدلوا به ما تقدم من حديث ام سلمه من اغتسل او من توضأ فاتى الجمعه فاحسن الوضوء ثم اتى الجمعه فانصت و استمع او استمع و انصت غفر له والصحيح ما سمعته وهذه هذه الادله تحمل على التدرج في التشريع و ان النساء صلى الله عليه و كان يحثهم من غير ايجاب على غسل الجمعه ثم آل الأمر إلى الأمر به الحتمي من أتى الجمعه فليغتسل كما تدرج في بعض الأمور ومنها الخمر ومنها الربا ومنها الصيام فانه كان يصام يوم واحد فقط في السنة ثم الزمت هذه الامه بصيام شهر كامل فهذا يكون من باب التدريج أو التدرج في التشريع كان لو اغتسلتم من توضأ فبها ونعمة من اغتسل فالغسل أفضل ثم جاء الأمر الحتمي من اتى الجمعة فليغتسل الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتنم وإن كان هذا الوجوب تأوله بعضهم بمعنى الحق كما يقول القائل حق أو واجب علي أن أفعل معك كذا وكذا أي حق فأنت رجل طيب فلك حق علينا وهذا من هذا الباب أي حق على المكلف أنه لا يقصر في هذا ولا يألو جهدا في الاتيان بالغسل يوم الجمعة، لأن هذا التقسيم واجب مستحب، إنما هو حادث مصطلح حادث عند الفقهاء والأصوليين، وما كان يعرف هذا الأمر الذي ذكره، فيكون واجب بمعنى حق، فإذا أمكن تأويل هذا الحديث، فماذا نفعل مع قوله من أت الجمعة فليغتسل؟ والأصل في الأمر الوجوب لا الاستحباب وليس هناك صارف الأدل التي جعلوها صارفا الذي يظهر انها تحمل من باب التشريع والتدرج في التشريع من باب التدرج في التشريع من الحاصل يعني او الخلاصه هي مساله خلافيه من راى الاستحباب فهذا راي جمهور اهل العلم لا تثريب عليه ومع ذلك ينبغي ان لا يقصر حتى لو ذهب الى الاستحباب لا يقصر في الغسل فليس معنى الجمهور لما يقولوا او العلماء يقولوا مستحب وواجب معنى اننا نفرط فيه وإنما من حيث ما يترتب عليه من الحكم المستحب والواجب فعندما نساله متى ابتداء الغسل تفضل نعم أحسنت بطلع الفجر الصادق عند الجمهور وانتهاؤه لمن أراد الجمعة نعم بعد الانتهاء انتهاء الصلاة فلا يجزئه الغسل بعد ذلك من أتى الجمعة فليغتسل هذا هو الصحيح في الابتداء كما سمعته في الانتهاء وأما ابن حزم من اهل العلم يرون أنه لو اغتسل بعض الصلاة فقد أتى بالواجب أتى بالمقصود إذا اجتمع غسل الجمعة مع جنابه هل يغتسل غسلين أم يكتفي بغسل واحد يكتفي بغسل واحد للتداخل الموجود لأن المقصود إحداث غسل وهكذا القاعدة المعلومة عند العلماء إذا تعددت الأسباب واتحد الموجب فإنه يكتفى بموجب واحد والموجب هنا هو الغسل قد اتحدت أس أو تعددت أسبابه جنابه وهكذا جوعه وهذان سببان للغسل تعددت الأسباب والموجب واحد فيكتفى بموجب واحد كما ايضا في حال الوضوء إذا تعددت أسبابه غائط وهكذا ايضا بول وفساء وأيضاً مس امراه لا تحل له أو مس امراه على قول عندهم أقول الصحيح أن مس المراه لا ينقض الوضوء هذه أسباب للوضوء فهل يتوضا لكل سبب منها فيحدث وضوءا لكل سبب لا وإنما يكتفي بموجب واحد لجميع الأسباب المتقدمة فيتوضى وضوءا واحدا للأسباب الناقضة للوضوء المتقدمة فلا يحتاج أن يحدث لكل سبب وضوءا فيكتفي إن شاء الله بغسب واحد قال رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله تفضل يا محمد نعم ابو الحسن المديني الملقب حيه الوالي امام في العلل كما تقدم شيء من ترجمته انكر عليه احمد الكلام في الفتنه والمحنه واعتذر بالضعف رحمه الله وأنه لا يطيق ما يطيقه احمد من تحمل الاسياق والضرب فقال بما قال مكرها غير راغب في هذا القول وانكر عليه ان ثبت هذا انه كان يقال له وهو مسرع ربما راه الى اين يا علي قالوا أريد اصلي مع ابي عبد الله او اريد نعم اصلي مع ابي عبد الله ويعني بابي عبد الله بن ابي دؤاد فهو رجل فاجر بن أبي دؤاد رأس الفتنة والمحنة ربما دلَّسوا الناس يظنون أنه يعني أحمد بن حنبل فالحاصل ضعف رحمه الله ولم يترك حديثه ائمتنا ومنهم البخاري رحمة الله تعالى عليه بل اخرجوا حديثه واعتذروا له بالضعف والإكراه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فإنهم فإنه لم ينشرح صدرا بالقول بالمحنة بل أقرها هو وغيره من علمائنا وباب الإكراه يسيغ ما تعلمون إذا كانت كلمة الكفر تقال في الإكراه فهذا أيضا كذلك من هذا الباب وهذا أمر يا اخوان ما يثبت في في هذا المواطن إلا من ثبته الله سبحانه وتعالى وقد يتعين على بعض الناس أن يثبت حتى لا يضيع الحق يتعين عليه أن يثبت حتى لا يضيع الحق فأحمد رأى أنه تعين عليه الثبات ويصبر على الأسياط فثبت ونصر الله قوله ولو قال الجميع بخلق القرآن إكراها لحصلت فتنة على الناس ولا سيما من, من كان ينظر إليه ويتطلع إلى قوله ماذا سيقول؟ ستحصل فتنة عظيمة عليهم فتحمل أحمد السياط والسجن والضرب والتعذيب من أجل الدين فعزه الله الناس الآن يتجلدوا ويتحملوا السفريات والتعب من أجل الدنيا وبعضهم يتحمل السجون من أجل المعاصي يتحمل الضرب يتحمل السجن يخرج ويعود مرة بعد مرة ولا يبالي بالضرب ونحن نضعف في أشياء كثيرة والله نضعف ولا نتحمل وحسبنا الله نعم الوكيل ونسأل الله نعفو عنه كل واحد يريد أن يسلم رأسه فقط ولا يريد أن يبتلى في الله سبحانه وتعالى وفي دينه ليس معنى أنك تحدث الفوضى والشغب على ولات الأمور لكن المقصود الصدع بالحق وقول كلمة الحق إن أمكن إن أمكن أن تقول كلمة الحق فلا تتردد في قولها بأدب واحترام وغير ذلك وهذا هو الحق وهذا هو الصواب هذا الذي جاء من جهتكم ما يجوز أن يفعل حرام هذا خلاف الأدلة هذا خلاف الصواب والدين النصيحة وأما الممالأة والمداهنة هذا الذي ضيع الحق وانماع الحق واضمحل وضعف الحق بسبب المداهنات لما يأتي من بعض الجهات ذوات السلطات فتجد من يداهن تجد من يدس رأسه تجد تجد، وأهل السنة ولله الحمد على ضعف يثبتون مع أدب ونصح لمن جاء من جهة من ذوي السلطان الخطأ فيردون خطأه ويأخذون بالحق ويدعون له بالتوفير وأن الله يلهمه رشده وأن الله يسدده ويوفقه وسداد وسداد الشعب وتوفيقه ربما عاد على أمته ورعيته ولو كانت لدعوه مقبولة لجعلتها للسلطان أو للأمير من قال هذا؟ هذا كله من باب الحرص على الأمير وعلى ما يترتب على هدايته من الخير على المجتمعات ما من؟ الإمام أحمد أيضاً قبل أحمد ما سمعت عمر أبو بكر من ما سمعت ماذا أولى أبو عبد الرحمن لا ما أعرف المبارك الله اعلم لكن إمام آخر الذي في ذهني إنه هو الحسن الفضيل بن عياض أحسنت أعرف الله فيك. قال أخبرنا سفيان فضل بن عيينه عن عمر ها تفضل نعم سفيان بن عيينة عن عمر عمر بن دينار احسنت ابو محمد الهلالي الجمحي او الجمحي قال اخبرني قريب نعم قريب بن ابي مسلم ابو رشدين مولى بن عباس احسنت و اثبت سماعه من ابن عباس الإمام احمد رحمه الله واكل المخاري بتخريجه لاحاديثه هذه اشاره لاثبات سماعه قال اخبرني قريب عن ابن عباس تفضل عبد الله بن عباس كنيته ابو العباس لقبه نعم حبر الامه ويلقب بالبحر أيضاً بالحبر وبالبحر ولا شك أنه حبر وبحر قزير في العلم وقد خطب الناس في الموسم فقال بعضهم لو سمعه الترك والبربر ونحو ذلك لاسلموا لا وهو يخطب بهم بتلك الفصاحة والبلاغة والجزالة في الكلام والبيان الواضح الجلي للمقصود فلو سمعوه لأسلموا وقل لهم في أنفسهم قولاً بليغا يؤثر والداعي والواعظ يؤثر في الناس جداً فإذا كان هناك واعظ من أهل السنة فله تأثير الله في الناس وفي المجتمع فينبغي أن يستغل هذا أن الناس يسمعون له ويرتاحون لوعظه والإمام والبيحان رحمه الله كان يأتي الحرم ويحضر له أئمة العصر لما عنده من البلاغة والفصاحة ويحضر له ما يقول الشيخ كبار العلماء فيستمعون لوعظه ويستمعون لما هو عليه من الفصاحة والبلاغة فهو فصيح وبنيغ رحمه الله تعالى تجد الناس يسمعون له تهنئاً لمن اوتي فصاحة وبلاغة في الكلام وبيان وجدارة على بيان المقصود والتعبير عما في الجنان هذا ما هو سهل هذا التوفيق من الله سبحانه وتعالى الحمد لله جعل الله في اهل السنه بركه جمع بين الوعاظ وبين الكتاب وبين الخطباء وبين العلماء وبين النجبا من طلاب العلم المدرسين المفيدين المجيدين فهذا والله فضل علينا كنا قبل أيام الشيخ وربما نبحث عن من يدرسنا في علم الأصول زمان بداية الأمر وإن بعدها حصل خير وكنا نعاب الشيخ يعاب على أنكم ما عندكم دروس في الأصول وهكذا أيضا نبحث عن من يدرسنا في الصرف وأما النحو فهو على قدم ساق في دماج قبل الأعني بداية الأمر عمن يدرسنا في الصرف فنفرح بمن فتح في الصرف أو في البلاغة أو في أصول الفقه نفرح جدا ثم يسر الله بعد ذلك مدرسين أقوياء سلفيين ما عندهم خلط وخبط فعمرت دماج بالخير وعمرت دماج بالأصول وبالنحو وبالصرف وبغير ذلك من فنون العلوم فنون علوم الآلة مع أناس متخصصين فتح الله عليهم أناس في التخصص على أحسن ما يكون في الإفادة به والمتخصص يفيد تأخذ منه العلم بكل سهولة لأنه قد احاط بشيء من هذا العلم وقد مرت عليه إشكالات ربما الطالب لا زالت عنده مشكلة فهو يحلها له ويبينها له وكلما سأل عن شيء بينه له لأنه قد سبر هذا العلم واستفاد منه وإذا لم يجبه قال انتظر حتى انظر الجواب في هذه المسألة وسيصل إليها في الكتب بخلاف الطالب فلا يعرف مضانها وأما المتخصص يعرف مضان الفائدة وما سئل عنه فالتخصص مهم التخصص مفيد جدا والذي يريد أن يصل إلى الفائدة ويصير ممن ينتفع به يتخصص في العلم فإنه سينتفع به في علوم أخرى بعد ذلك وكان الشيخ رحمه الله يقول للطلاب ما عرفت نفسي يا بنائي إلا بالنحو ما عرفت نفسي إلا بالنحو فلما درست النحو استفدت في العلوم الأخرى وهذا هو الواقع والله فإنه فأس العلوم ومفتاح العلوم علم اللغة العربيه هو علم النحو على وجه الخصوص. وكان يقول يا أبنائي ما عرفت نفسي إلا بالنحو. كان يدرس في الحرمين في بناد الحرمين طلاب العلم النحو لقوته فيه وتخصصه. فهو قوي جدا في النحو. وكنا ربما يشكل علينا بعض الأمور فنرفع الورقة وينظر إليها ويجيب. وكنا ربما نعرف الجواب. لكن ننظر ما عند الشيخ رحمه الله من قوة أو يكون ما ترجح الشيء في هذا الإعراب فينظر إليه ويقول الصواب أو الإعراب كذا وكذا فيأتي على الصواب فهو في الإعراب قوي جدا صوصاً الإعراب وإعراب الكلمات في غاية القوة هذا كله بسبب التخصص وصار من لايما رحمه الله في عصره تخصص في النحو واستفاد في المصطلح واستفاد بغيدلانكم من علوم علم الحديث وهو من فرسان الحديث قال اخبرني قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خاله ميمونه ليلة وفيه جواز المبيت عند المحارم ذوات الأزواج فلا مانع من ذلك أن يبيت الشخص عند بعض محارمه من النساء مع وجود زوجها عندها إن لم تكن له حاجة فيها كان يكون هناك حيض أو غير ذلك وأما إذا كانت له حاجة في أهل فلا تضيق عليه لا تضيق عليه ولا ينبغي أن تبيت عندهم إن كان البيت ما فيه الا غرفه واحدة فلا تضيق على خالتك ولا على قريبتك مع زوجها ولزوجها حاجة فيها فناباساً يبيت الشخص عند قريبته من محارمه مع وجود الزوج وابن عباس إنما بات لأجل أن يرقب نبينا محمدا ماذا يصنع في الليل بعض الروايات أن أباه العباس أرسله لأجل أن ينظر ماذا يصنع رسول الله في ليله فذهب رضي الله تعالى عنه يطلب العلم ويسمر ويمظر ويرتقب رسول الله متى سيقوم وفي بعضها قال لخالته إذا قام رسول الله قضيني في بعض الروايات أنه بقي ساهرا بقي ساهرا ينظر متى سيقوم وماذا سيفعل ففيه السمر في العلم فلابسا يسمر الشخص من أجل العلم فقام رسول الله ليلا وراه يتوضا وراه يقرأ آل عمران خواتيم آل عمران ونشر علما وأتى بفائدة عظيمة للأمة من ليلة واحدة عند رسول الله باتها مستغلا لتلك الليله اما بعض الاولاد سبهلل ما عنده عنايه بالعلم والله وما عنده نباهه في العلم ابن عباس مات رسول الله ابن عشر سنين وهذا قبل موت النبي عليه الصلاه والسلام علم كم سنه كان كم كانت سنه الله علم وهو يرقب رسول الله ماذا سيصنع في الليله هذه ومعظم ربما يكون من اهله وغاربه اهل العلم بل من ابائه اهل العلم وليس يستفيد منهم ما معن الأيباد وما معن الجوال وما معن المصائب هذه فقط أما أنه يستفيد من ابيه أو من غريبة لا بس يبغي أيباد يبغي جوال ويبغي مصائب حسبنا الله نعم الوكيل حسبنا الله نعم الوكيل تنينا بالآلات هذه التي هدمت البيوت واخترقت سياج دخلت على المستقيم فضلا عن غير المستقيم والله ان اخترقت السياج ودخلت البيوت وحصل بها من التحطيم والهدم للأخلاق ولغير ذلك من المبادئ التي نحن عليها هدمت كثيرا منها فحسبنا الله نعم الوكيل أولاد أصحاب رسول الله لهم عناية ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وكم تعدد ممن له عناية من أولاد الصحابة رضي الله تعالى عنهم, عنهم بالعلم نقلوا علما كثيراً بن الزبير وابن عمر وابن عباس وغير هؤلاء الأبناء الأبرار نقلوا خيراً كثيراً عندهم نباه وانتباه للعلم لما يلغى عليهم ورسول الله يلغز ويقول ما شجرة أشبه بالمؤمن سكت كبار الصحابة وخاضوا في شجر البوادي وذاك الولد الصغير بن عمر أنا ذاك يعرف ايش هذه الشجرة وقع في نفس النخلة ولكن في القوم ابو بكر وعمر ما يتكلم تكلم ادبا مع الكبار واحتراما واجلالا للكبار فعندهم نباهه ومحبه للعلم لذلك فتح الله عليهم جدا وصاروا ساده بعد ذلك بعد أن كانوا صغارا في قومهم يا ابنائي انتم اليوم صغار قوم وغدا تكونون كبارهم وصاروا كبار القوم بن عمر بن عبد الله حتى لما عاب ذلك الرجل على ابن عباس، من يحتاج لنا يا ابن عباس؟ لما قال ما رأيك نشمّر هؤلاء أصحاب رسولنا عين منهم؟ قال من يحتاجينيك يا ابن عباس؟ وفي القوم كبار؟ أصحاب رسول الله فشمر ابن عباس ما سمع لهذا الكلام وطلب العلم وبعد ذلك مات كبار أصحاب رسول الله وصار هو المفتي وصار هو قبلة الناس ومآب الناس ومرجع الناس في الفتوى وفي العلم فلا تنظر إلى من يثبطك من يحتاج إليك في الناس فلان وفلان أنت من حتى يكون يحتاج إليك لا تلتفت إلى هؤلاء المثبتين طلب العلم أطلب ولا تضجره من مطلب فآفة الطالب أن يضجر أما ترى الحبل بتكراره في الصخرة قد أثر طلب ولا تبالي بهؤلاء المثبتين وهؤلاء الدنيويين أصحاب دنيا مستقبلك مستقبلك مستقبلك شنشنه شنه وهكذا أيضا جعجعة ما تحتها طحن يقال طحن أو طحن طحن بالكسر ما تحتها مطحون بس جعجعة تسمع صوت ولا, ولا في شيء مكينة تهدر كما يقال طيب وين الطحن ما فيش طحن فلا تماني بهؤلاء الذين يثبتونك عن طلب العلم فعزك وشرفك في طلب العلم يا اخي الدنيا يطلبونها كثير تركونا نتفرغ يا اخي نطلب العلم نطلب الخير علوم الدنيا اقبل ابناء المسلمين عليها وفشلوا فشلوا ما وصلوا الى شيء انا أقول لكن أخ الذي قال له قال لذلك القائد الفندم قال خل ابنك يطلب العلم عند ابن كنا نريد جواز هم يحبون الخير يحبون قال لا لا اريد دكتور وريده دكتور قال لا إيش يا رجال دكتور مكاننا نذهب مصر دكاترة مليانين ومكاننا نحتاج لمصر مصر وينهم الدكاترة هم دليه صحيح والله ويمزح معه قال لا وين الدكاترة لازلنا نحتاج لمصر مصر ونذهب للخارج الخارج صحيح وين الدكاترة الذين طلبوا العلم وأفنوا أعمارهم في هذا العلم والطب جميل والله علم شريف لابد من العناية به بلده يقول الشافعي بلده ليس فيها عالم ولا طبيب لا تسكن فيها خرج منها صدق الله بل ما فيها عالم وما فيها طبيب وش معك فيها إذا مرضت ما بش حد يعالجك مرض البدن وإذا مرضت في القلب من سيعالجك ما بش حد سيعالج لا مرض قلب علاج لا عندهم ولا مرض بدن, أو بدن. لا مرض قلب ولا مرض بدن خرج منها ما لك حاجة فيها صحيح جاء نوت مرة ثانية إن شاء الله